كثير من المؤذنين يؤذنون ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فما رأي الدين في ذلك الثلاث على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة بل مطلوبة بعموم قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومطلوبة عقب الأذان للحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن له من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وإذا كان الأمر في هذا الحديث لمن يستمعون الأذان فانه لم يرد نهي عنها للمؤذن نفسه فيبقى طلبها منه مؤكدا كطلبها من غيره كما قال بعض العلماء غير أن مشروعيتها أو طلبها من المؤذن فيه رايان في رفع صوته بها أو عدم رفعه فرأى جماعة أن نحافظ على ما كان عليه العمل أيام الرسول وصحابته من عدم رفع المؤذن صوته بها لأن رفع الصوت بدعة ضلالة وان لم يمنع أن يقولها سرا فهي قربة في كل وقت ورأى آخرون جواز رفع المؤذن صوته بها حيث لا يوجد ضرر ولا نص يمنعه أو يخشى معه لاعتقاد بأنها جزء من الأذان قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى قال المشايخ الأصل سنة والكيفية بدعة فهناك اجتهادان أو رأيان في الجهر بها وعدم الجهر ولهذا لا يجوز التعصب لأحد الرأيين فالتعصب لغير القطعي في الثبوت أو الدلالة منهي عنه لأنه يحدث فتنة نحن في غنى عنها فالخلاصه أن الجهر بها بعد الأذان فيه رأيان الجواز والمنع ولا يجوز التعصب لرأي من الآراء وإن جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخلف زاد عقب الأذان وقبله أمورا منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه ومنها التسابيع والاستغافات قبله بالليل ونحو ذلك وهي بدع مستحسنة لأنه لم يرد في السنة ما يمنعها وعموم النصوص يقتضيها وقال الشافعية والحنابلة إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة والله أعلم